ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأسرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم تدعونني لأكفر بالله وأسرك به ما ليس لي ادعوك الى العزيز الغفار وانا ادعوك الى العزيز الغفار لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه لا جرم ان تدعونني ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن نَرَدُّنَا إِلَى اللَّهِ وَإِنَّمَا رَدُّنَا إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ وَإِنَّمَا ردنا سَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ هَكَذَا تَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ إن العباد انما هر فيهم ذل العباد فوقاهر الله سيئات ما مكروا فوقاهر الله سيئات ما مكروا وحاقر آل فرعون سوء العذاب حاق الآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم سَاعَةَ ادْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ ضعفاء للذين استكبروا إنا كن وإذ يتحاجون في الناس كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استك... برء انا كلم فيها اولئك الذين استغروا فيها انا كلم فيها ان الله قد حكم بين فيها ان الله قد حسن علينا العباد وقال الذين في النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا وقال الذين في النار لخزنه يهنم ادعو ربكم يخفف عنا يخفف عنا يوما من العذاب يخفف عنا يوما من العذاب